وما ادراك من حاقه <تصفيق> كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه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 فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعية فاذا نفخ في الصور نفخه واحده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 وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الله الله الله